أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا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 قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أن نتخذ من دونك من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 نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المتصلين إلا إنهم لا الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض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 وَعَتَوْعَتُوَان كَبِيرَةَ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَ إِذِ لَا بُشْرَى يَوْمَ إِذِ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وقدمنا إِلَى مَا عَمِلُوا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 كان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه, ويوم الظالم على يديه يقول, يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيليا ويلتا يا